وكل ضلالة في النار الله صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما زلنا نستكمل الحديث في الكلام على تزكية النفس التي هي موضوع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووصلنا في المرة الماضية إلى الكلام على ما يتعلق بالجاء وذن الجاء فضيلة الخمول وذم الشهرة وما يتعلق بهذه البيانات التي ذكرناها وصلنا إلى الكلام على بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له هذا الباب كما ذكرنا من الأبواب المهمة وهو باب محبة الجاه وهو كما بينا ارتفاع منزلة المر في قلب الناس واستحوازه على قلوبهم وإخلاصهم ولا يحدث ذلك إلا أن يعتقد الناس فيه شيئا له قيمة يعني يعتقدون فيه العلم يعتقدون فيه الفضل الشجاع يعتقدون فيه الزهد العبادة يعتقدون فيه شيئا من ذلك فيكون مسببا لقيام منزلته في قلوبهم وارتفاعها مما ترتب عليه المطح له وخدمته والتوضع له وطلب الدعاء منه وغير ذلك من هذه الأمور التي نراها عندما يعتقد الإنسان في غيره من الناس صفة من صفات المتح أو صفة من صفات الكمال هذه مصيبة كما ذكرنا تفسد القلب أن ينتظر المرء منزلته في قلوب الناس أو أن ينتظر أن يمدحوه أو أن يعظموه أو أن يحزنه عندما يقللون من قيمته أو لا يلتفتون إليه أو يضعون من شأنه ولا يقومون بالتوقير اللازم له أو غير ذلك فهذه مفسدة من مفسدات القلب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إبان جائعان كما بياننا قبل ذلك أرسل في غنة بأفسد لها من حرص المبع على الماء والشرف لدينه أن يحلص على شيء من ذلك لدينه فإنما يكون قد أطلق على دينه ذئبين جائعين ليفسد هذا الدين وذكرنا في نهاية ما ذكرنا الكمال الحقيقي والكمال الوهمي والكمال الحقيقي كما ذكرنا هو العلم والحرية العلم هي معرفة الله تعالى هو ومحبته والإقبال عليه إذا آخر ذلك بأسماء الحسن صفاته العليا ومعرفة آثار ذلك في كونه وخلقه وفي أمره الكمال الحقيقي الذي هو سبب طلب المرض للماتح ودفع الذنب إنما يكون في معرفة الله تعالى والعلم به والحرية يعني أن يتحرر المرء من أسر الشهوات والمعاصر والذنوب والسيئات والصفات المرزولات والاخلاق السيئات هذا هو الكمال أن يتخلى أن ينطلق المرء وأن يخرج من هذا الأثر وفي الناحية المقابلة أن يكون له معرفة بربه سبحانه وتعالى أسمائه الحسن صفاته العليا وأن يكون ذلك همه الذي يهتم له أن يعرف الله تعالى أن يحبه بالتالي لأنه منعرف ربه أحبه ومن أحبه تلزز بالخدمة والقيام له جل وعلا في كل ما يأمره به سبحانه وتعالى ينقلب حينئذ ألمض إلى إلى امرئ جديد في السير إلى الله تعالى ظهرت عليه آثار المحبة وظهر عليه آثار الصدق والإخلاص وظهر عليه آثار الأسماء الحسنة وصفات العليا من الرب سبحانه وتعالى وهي سكة الولاية التي إنسال فيها المرض كان ذلك فضل الله تعالى عليه الذي وصله إلى هذه الدرجات العالية من ولاية الله تعالى وهي مقصود أهل الإيمان في كل زمان ومكان أن يكون من أوليائه جل وعلا من أهله وخاصته ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أما طلب الجابة بالقدرة على بالاستحواز يعني على قلوب الناس متحهم وترك ذنبهم وما يترتب على ذلك من القيام له وخدمته والتوضع عنده وقضاء حوائجه ويكون من هذه المعادن فإنما تطلع إليه الجهل الذين لا فهمون الكمال الحقيقي وفي نفس الوقت لا فهمون أن مطلوبهم في الدنيا هو أن تكون لهم منزلة عند الله تعالى وأن منزلتهم في قلوب الخلق زائلة وهم زائلون كذلك فلا الخلق ينفعهم يبكون وبالتالي خسروا دينهم وآخرتهم وخسروا دنياهم كذلك لم يحصدوا فيها ما يكون سبب نجاتهم لا في الأولى ولا في الآخرى هناك بيان يقول فيه الشيخ ما يحمد من حب الجاه وما يذم وما يذم دي من عندي إنما هو يقول بيان ما يحمد من حب الجاه ويذم لمع الكتاب أنا مضطر قرأها وعشان فيها جزئية كده أنا مش مبسوط منها يعني يقول الشيخ معلوم أنه لابد من مال مال والجاه يعني لابد من مال لضرورة المطعم والبلبس وكذلك لابد من جاه لضرورة المعيش مع الخلق لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه ورفيق يعينه وخادم يخدمه فحبه أن يكون له محل في قلب سلطانه ليحسوه ذلك على دفع الشهر عنهم وأن يكون له محل في قلب رفيقه كذلك ليحسن مرافقته وأن يكون له كذلك منزل في قلب خادمهم ليحسن خدمته كل ذلك ليس مذموما عند هذا القادر لأن الجاهة حينئذ يكون وسيلة إلى الأغراض كالمال عندما يكون وسيلة إلى الأغراض الصحيحة التي لا بد للمرء منها إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى أن يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما كما ذكرنا قبل ذلك لا يكون المال محبوبا لعينه إنما بقدر ما يقوم بمصلحة المرء في ضرورياته من مطعم مربس و ومسكن ودواء وغير ذلك من حاجاته التي لا بد له منها حتى تستقيم أموره في الدنيا وكذلك بالتالي تستقيم أموره في الآخرة لأنه عندما تختل أمور الدنيا اختلالا واضحا يؤثر ذلك لا شك على أمور الآخرة بل كما يحب الإنسان أن يكون في داره بيت لضرورة قضاء الحاج إذا ما يحب أن يبقى في حمام يعني في البيت كذلك لا شك أنه يحب المال أو الجاه لمثل ذلك حتى يقضي حاجاته وقد يحبهما لأعينهما وهذه المصيبة التي ذكرناها من قبل ومتى طلب هي المسألة التي كنت أريد أن أشير إليها وهي يقول ومتى طلب المرء قيام جاهه في القلوب لأي صفة هو متصف بها كان ذلك مباحا كقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض وهذا الكلام لا يتفق مع هذا الدليل يعني نظر العبد القاصر من هذا الكلام لأن السؤال هل طلب يوسف عليه السلام أن يكون له جاء في قلب هؤلاء الكفر الذين لا يسبون شاء وهو يطلب أن يكون له جاء في قلوبهم وهو الملك وهو النبي المعظم اتفق بالعلم على أن هذه المسألة متعلقة بالمصلحة حيث يرى المرء أن القيام بهذه المصلحة متحقق فيه وغير متحقق في أي أحد آخر كما يطلب القضاء مثلا للفصل بين الناس بالحق وإعطاء الناس حقوقهم الشرعية وكذا وكذا ولا يوجد من يكون مثله بهذه الولاية الولاية الشرعية حينئذ يجوز او يجب على حسب الحق أن يطلب هذه الولاية ليقوم بهذه المصلحة الشرعية لا لجاه ولا بغيره وإنما قياما بالحق تحقيقا للمصلحة إرجاعا للحقوق إلى أهلها وهذه عليها جمهور العلماء وفي المقابل قال أناس بعدم الجواز مطلقا أن يطلب المرء الإمارة ابتداء كما ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلبها وكل إليها أهل وهذه عشان لكي يقرأ يفهم المسألة دي متعلقة بقضاء حوائج المسلمين والقيام على مصالحهم فإذا رأى المرء في نفسه أنه أهل لذلك وليس هناك مثله يقوم بهذا لازمه أن يتصدر للقيام بهذه المصلحة من مصالح المسلمين أما كان فيها غيره فلا شك أنه لا يطلب منه ذلك بل لا يجوز له أن يطلبها حينئذ ما هذه المسألة التي ينبغي التنبيه عليها مع الكتاب يعني بيقر فأما المسألة المقابلة فأما إذا طلب المنزلة في قلوب الناس باعتقادهم فيه صفة ليست فيه بأن يعتقدوا فيه صفة ليست موجودة أي أن نستعظمه عشان هو عالم ووارع وذو نسق فذلك محظور ذلك ممنوع ذلك حرام وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع فإنه مرائم بذلك هذا مرائم هذا الرياء وكما أنه لا يجوز تملك المال بتلبيس وخداع ومكر فهذا الذي يريد أن يتملك قلوب الناس ليمدحوا وكذا وكذا وكذا مما ذكرنا لا يجوز له أن يتملك هذه القلوب بالتلبيس والخداع والمكر بالرياء يعني النفاق الذي يظهره لهم وليس هو فيه هذه البيانة السابقة البيانة التالية البيان يقول بيانة السبب في حب المتح والثناء لماذا يحب المتح والثناء وترتاح إليه النفس ويميل إليه الطبع وفي المقابل يبغض الزن وينفر منه لماذا يقوله الشيخ اعلم أن لحب المتح والتلذذ به أربعة أسبوع السبب الأول وهو الأقوى أقوى الأسباب يعني هو شعور النفس بالكمال فإنا قد دينا أن الكمال محبوب أن كل مريء يحب أن يرى فيه أنه كذا وكذا أن يراه الناس على أنه هو متعبد وعالم وأنه يعرف أنه يفهم أنه كذا والأمور هذه يعني بمعنى آخر لا يحب أن يعتقد الناس فيه النقص وأنه جاهل وأنه فاسق وأنه كذا وأنه كذا أو أنه غير متعبد أو أنه غير زاهد يعني لو علم الناس أنه زاهد فرح بذلك أو أنه عالم فرح بذلك بل إنه قد يكون بينه وبين الله تعالى مثلا في قيام ليله يصلي وهو يصلي يود أن يراه الناس على هذه الحالة يقول له الناس تشوفني دلوقات أنا بصلي الصلاة الطويلة دي مثلا أو أننا قائم في هذا الليل يصلي لله أو يرى الناس منه الصيام أو الصدق أو غير ذلك من الأعمال التي يود فهذه هي الحالة لذلك يقول بينا أن الكمال محبوب وكل محبوب فإدراكه لذيذ يسته... آه... ترتاح إليه أنه ستتلزز به يعني تنبسط وتنشكح لما يتقل عليه كذا وكذا وده ما شاء الله نحاوز على الصف الأول ما شاء الله ده بيحفظ قرآن معرفش إيه أو بيقرأ إيه أو بيقوم إيه أو بيصلي إيه أو بيزكي إيه وراجل خير وراجل كذا وكما كما سندكر بعد ذلك في باب ذنب الرياء والمدح يشعر نفس المندوح بكمالها فإن الوصف الذي به مدح لا يفر إما أن يكون جليا ظاهرا أو لن يكون مشكوكا فيه فإن كان جليا ظاهرا كانت اللذة فيه أقل بمعنى يعني لو مدح المرء بأنه طويل القامة أو أبيض اللون أو كذا كذا هذا نوع كمال ولكن لا تلزز به المرء لأنه ظاهر وجليه وغير مشكوك فيه فالنفس تغفل عنه فيخلع عن اللذات به فإذا أشعرت به لم يخل حدوث الشعور ولكن لو قيل له ذلك يعني يتبسط شوية أما إن كان ذلك الوصف الذي في المر مما يتطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظم يعني يتطرق في الشك يعني هو علم ولا مش علم فلما إيه نسوا لا لاد عالم وكذا وكذا إذا قطعوا هنا الشك ووصفوه بالمتح لأنه يعرف في نفسه هذا الوصف وتأكد له فعلا ان الناس يقوله كذا ويرتاح إلى ذلك ويتلذذ به ويقوله كالثناء علي بالعلم أو بكمال العلم أو بكمال الورع أو بالحسن المطلق فإن الإنسان ربما يكون شاكا في كمال حسنه وكمال علمه وكمال ورعه ويكون مشتاقا إلى يزول عنه هذا الشك لأن يصير مستيقنا فيه فإذا ذكر ذلك من غيره يعني لو ذكر غيره ذلك عنه أورثه طمأنينة في نفسه وثقة عنده باستشعار ذلك الجمال فتعظم لذاته ويتبسط ذلك الشكه إنه بيقول عليه كذا وكذا المسألة التالية أن هذه اللذة ان تعظم إذا صدرت أو صدر السناء من بصير بأذية الصفات من بصير بأذية الصفات يعني واحد بيفهم أما يجي مثلا يقول زي شيخ يعني واحد ما بيحرفش القول وبيجامل وخلاص لا وإنما كما يقول كفرح التلميذ بثناء يستاذيه عليه بالزكاء وغزارة الفضل أما انظار صدر هذا الكلام بمن يحرف الكلمة عن موضعه أو لا يكون بصيراً بذلك الوصف لا ما يفهمش أو يعلمه يجي واحد يسنع عليه شيخ كبير غير لم يجي واحد يسنع عليه أخم إخوانه مثلاً فلما يسنع عليه واحد كبير يكون هذا الثناء له لذاته وله فرحه الذي هو ينتظره لذلك لو كان هذا الثناء من غيره ضعفت اللذة به وعلى كذلك على نفس المنوائل الذم فإن ذمه إنسان مثله مثلا غير أن يذمه إنسان له قيمة وله علم وله ورع وله علم وبصيرة بهذه الصفات التي تندح أو تذم يقول له يا هذا الشيخ الفلان يقال عليه كذا لا هذا هو يبقى كذا فعلا يبقى وحش غير لما يقول له سدق فلان يقول على فلان كذا ولك عام وفلان ده يأتي السمع كلمته لأنه أي الذم في المقابل الماتح يشعر الإنسان بالنقصان لأنه ناقص في نفسه والنقصان ضد الكمال والكمال محبوب كما ذكرنا والنقصان مزمون ممقوت والشعور به مؤلم ويعظم الألم إذا صدر هذا الذم من بصير موسوق به كما ذكرنا في أن يصدر الماتح من بصير موسوق به إلى قيمته وله شأن في كلامه هذا السبب الأول والذي يستشعره النفس ليه عايز يتمدح عشان المتح كويس عشان المتح بيقوله ان نفسه كذيك ويسه وفيها صفات كذا وكذا حسنة وبالتالي يرتاح المرء إلى هذه الصفات وهذا المتح وهذه المصيبة التي ذكرنا في أن ينام المرء إلى متح الناس وإذن مهم لذلك ذكرنا في الفات اللسان من تلك الأفات ذكرنا آفة المتح وكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال احذو في وجد المدحين التراب ولما راى من يمدحه غيره قال قطعت رقباتي صاحب قطعت رقبات صاحبك لانه سيترك التفتيش ويترك البحث عن ما هو فيه من صفات وخلل وينام إلى ما هو فيه ويعجب به يمكن أن يتكبر به على, على خلق الله دخلنا في الهلاك والردع سبب الثاني أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح وأنه أي المادح معتقد في الممدوح معتقد فيه وكذا وكذا وكما بينا ملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذة عندما يرى المرء أن هذه القلوب تجتمع على محبتي على تقديري على تعظيمي على كذا على كذا لا شك أن ذلك والمرء يمر مرء يتطلع لأن يكون كذلك في كل أحواله فيما أي موضع كان فيه في بيته في مسجده في عمله في كلياته يرى أنه عندما يكون كذلك يكون متميزا ومبرزا على الاقران وواضح عند الناس وهذا يشعره بهذا التميز الذي يعطيه تلك اللذة التي يتكلم عليه الشيء وبهذا كما يقول بهذه العلة تعظم اللذة إذا صدر السناء مما تتسع قدرته وينتفع باقتناص قلبي أن يقتنص قلبه ويبقى قلبه مسخر له كالملوك والأكابر المرء عندما تميل إليه قلوب الأكابر هذا يجد في لذته إذا صدر السنع منهم لمثله وتضعف إذا كان المسني لا يؤفه له ما كان يسني عليه لا قيمة له فإن المرأة لا ينظر إلى هذه اللذة كثيرا وتضعف كما كل الشيخ إذا كان المسن لا يبه له ولا يقدر على شيء لأن القدرة على قلب هذا قدرة على أمر حقير فلا يدل المتح إلا على قدرة قاصرة وبهذه العلة كذلك يكره الزم فإن كان الذم يتعلم به القلب فإن كان من الأكابر كان أعظام ألما ممن أن يكون من غيرهم ممن لا يؤبه له أو ممن لا قيمة لذنبه هذا السبب الثاني أن المادح أن الممدوح إنما يحب المادح لأنه يمتلك قلب الممدوح باعتقاده فيه وبالتالي بما يقوم على ذلك الاعتقاد اعتقد فيه الكمال العلم المحبة اعتقد فيه الزهد العبادة اعتقد فيه الشجاعة اعتقد فيه ما اعتقد مما يكون سوراً للثناء عليه وذلة قلبه له ومدحيه والقيام حوائجه وذكر هذا الثناء بين الناس كما سأذكر الشيخ وهو السبب الثالث أن ثناء المسني ومدح المادح سبب لاستياد قلوب أخرى والشيخ يسمى استياد القلوب هذه المسألة أنه يصطاد بذلك قلوب أخرى تقوم على مدحه والثناء عليه فيكسر أتباعه وينتشر صيته ويعلوه مجده ويظهر وعلمه وما يشبه ذلك في أي مجال كان يشترط العلم والزهد والعبادة في أي حالة من الحالات التي يستشعر فيها المرء التمايز والارتفاع والذي يشعر فيها التوحد والكمال ذلك يقول ان ثناء المسن ومدح المادح سبب للصياد قلوب أخرى من كل من يسمع هذا الذي يمدح سيما إن كان ذلك ممن يلتفت إلى قوله ويعتد بثنائه وهذا يزداد أو هو الشيخ يقول يختص بثناء يقع بين الملأ فعندما يمدح المرء على الملأ لا شك أن هلك قلبه اللزة يعني لا تتكلم عليه الشيخ لا شك أنها تكون أكثر وألز عند في قلبه وتسبب له راحة أعظم يميل إليها ويرق كانوا إليه. وكلما كان الجمع أكثر والمسن أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألذ والعكس كان الذم كذلك أشد على النفس السبب الرابع أن المدح يدل على حشمة المندوح حشمة وطراره المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء عليه إما عن طو وإما عن كر عن قهر يعني عن كر المدح يدل على حشمة المندوح الحشمة في اللغة بمعنى الحياء والتواضع والفضل وهذه المعاني فعندما تكون المرء له حشمة لأنه له قيمة في التواضع والحياء وله ارتفاع ومنزلة عند الناس فإن هذه الحشمة من نفسها في ذاتها تدفع من أمامه إلى أن يتكلم عليه بأنه متواضع وأنه طيب وأنه على خلق وأنه كذا وأنه كذا أو يزيد على ذلك بأنه متعبد فإن الحشم في ذاتها لذيذة أن يكون المرء على هذا الحال وكذلك هي هذه اللذة تحصل إذا كان المادح حتى لا يعتقد في الباطن ما مدح به صاحبه اللي بيقرا يلاقي قذح المادح الكتاب فلا جرم كما يقول تكون لذته بقدر قوات المادح ويكون لذات السناء اقوى من هذا الممتنع عن التواضع بالسناء ويكون السناء هنا واللذته به اشد هذه الأسباب الاربعه قد تجتمع في مدح المادح انا بيوضح الكلام ده كله عشان بعد كده لما نتكلم في الرياء وذبن الرياء يفهم المرء هذه الأسباب التي أدت إلى ذلك وهذا الكلام الذي نقوله الليلة لابد أن يكون قد سمع المرء الدرس الماضي ما لم يسمع الدرس الماضي يكون الكلام هذا جديدا عليه غير مترابط بالنسبة لما ينبغي أن يفهمه في الدرس كله لابد يا إخواننا الذين يهتمون بآخرتهم بقضية التزكية أن يتابعوا هذه الدروس وأن لا يأتيها أحد إلا قد سمع الدرس الذي قبله ودروس التزكية التي بدأناها في العهد القريب كلها موجودة على اللوحة لمن أراد أن يدخل الموقع أو أن يسمعها أو أن يصرف نفسه وحتى يعرف هذه الموضوعات المهمة بالنسبة لتزكية النفس والسير إلى الله تعالى وأن يبدأ كل أحد مرة أخرى ومرة أخرى ليكون له جدوى المحاسبة التي لا بد وأن تتحقق في خلق الله حتى يسير إلى الله تعالى لماذا جدوى المحاسبة لن يعرف يمشي ربنا أقولها وبأكد عليها كل ما صغيرا كان أو كبيرا لا بد أن يكون له جدواله الأول في الطاعات وجدوى المعاصي وجدوى المهلكات وجدوى المنجيات ثم نسيط بعد ذلك في جداول أخرى متعلقة بالعلم وطلبه وآداب المتعل يرد الشيخ على العلال الأولى التي تكلمنا على الأسباب التي توجب للمرء هذه اللذة أنه يتبسط يعني لما يسمع ماتحه ويسمع قلوب الناس إليه والقيام له بالتواضع وغير ذلك يقول أما العلة الأولى ويستشعار الكمال التي يرى في ذلك أنه ينبغي أن يمدح لأنه فيه شيء من هذه الصفات تندفع بأن يعلم المندوح أن المادح غير صادق في مدفع لأنك تعلم نفسك أمورا كثيرة هذه الأمور لو المادح ما مدحك ولا نظر إليك كما أنه إذا مدح بأنه عالي مثلا أو سخي وهو يعلم من نفسه أنه ضد ذلك أو أنه فيه غير ذلك من الصفات لا شك حين تزول اللزة لأنه ليس فيه ما ينبغي أن يمدح عليه ولو ظهرت حقيقته للخلق ما مدحه أحد ولا نظر إليه أحب ومن لذاته الثانية وهي على القلب وعلى لسان الناس بالسناء كذلك تزول هذه اللذة عندما يعلم أنه لا يستحق ذلك وأنه يدعو الله تعالى أن يسترعه في الدنيا الأخيرة على ما هو فيه مما بينه وبين الله تعالى ومما يخلو به بينه وبين نفسه هو من نفسه أن مثله لا ينبغي أن يمضح ولا أن يسنع عليه ولا شيء فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقول لو أنت بقى عارف أن المادح دائما بيعتقدش هذا الكلام وهو بيمضحك وخلاص والسلام بطلة اللذة الثانية كذلك وهي استلاؤه على قلبك يعني عندما تعلم أن المادح لا يعتقد ما يقول من الثناء فيك حينئذ علمت أنك لست مستوليا على قلبه ولا شيء وأن قلبه ليس لك صحيح؟ لأنه يقول ما لا أعتقد يعني يقول ما ليس في قلبه فبالتالي أنت لست في قلبه معظما ولا شيئا وبقيت لذاته الاستلاع بالحشم على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء فإن لم يكن ذلك عن خوف بل عن طريق اللعب سقطت كل لذات فإن كان خوفاً فليس ثناء وإن كان لعباً بهزر يعني بليس ثناء أيضاً وسقطت هذا ما يكشفه الغطاء عن عدة التلذز والتزاز النفس بالماتح وتألمها بالذن نأتي إلى علاج حب الجاه لأن حب الجاه هو حب المنزلة كما سنذكر بعد ذلك في الدياء هو بحب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق ليه؟ أعرفناها الأسباب هنا نقول طبعا نعالجها طبعا نعالجها ليه؟ لأن نعالج هذه الأمور لأنها ينبني عليها الرياء عندما يكون همك أن يكون لك منزل عند الناس وأن يراك الناس وأن يسمع عنك الناس شبك يشوفك مصلي ولا بتتعبد ولا بتقوم ولا بتصوم ولا بالعلم ولا بالشجاعة ولا بالإحسان ولا بالبرد ولا بالقيام بمصالح المسلمين أو غير ذلك مما يسنى بها عليها صار قلبك مشغولا بهم وكل همك مقصور على أنهم يمدحوك أو أنهم ما يزموك ويبقى صار كل التفات قلبك إليهم وصار قلبك غير ملتفيت إلى الله تعالى تنظر إلى منزلتك في قلوب الناس وثنائهم عليك أو ترك مزمتهم فيك وتترك منزلتك عند الله تعالى ومن كان كذلك سقطت منزلته عند الله جل وعلا كما سنذكر أزيل معاني إذا جاء وقتها الليلة يقول علاج حب الجاه اعلم أن من غلب على قلبي حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق كل همه أن يرأى الخلق لأنه عزو يمدحوه أو يترك ذنه أو يروه أو أن يرونه أو أن يروه وهو يعمل أو أن يتطلع إلى أن يكون له مكانة أو منزلة في قلوبهم مشغوفا بالتودد إليه والمراءة لهم عمره لواحد العزي حب الذي سماء الخلق عمره حيواجههم بالحق ولا يتكلم معهم في منكر فعلوه لأنه لا شك أنه يداهنهم حتى لا تسقط منزلته مثلا عندهم وهكذا في بقية الأحوال ذلك الشيخ يقول مشبوفا بالتودود إليهم والمراءة لهم ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم وذلك بذر الشقاق وذي بذر الشقاق متأثر بذر النفاق في القلب وهو أصل الفساد الذي لا شك يفسد القلب به لالتفاته إلى غير الله جل وعلا وإلى أن تكون له منزلة يرونه الناس بها ويترك منزلته التي يبغى أن يحافظ على تحصيلها عند الله تعالى لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر, أو هنا اضطر إلى أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عن. ويجر ذلك إلى المرآة بالعبادات كما سنذكر أزيل المصيبة وإلى اقتحام المحظورات المحرمات للتوصل إلى اقتناص هذه القلوب ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف وإفسادهما شبه إفسادهما للدين بذئبين ضاريين جائعين أنظر ماذا يحدث من فتك بدين المر إذا انطلق فيه هذان الذئبان فحب الجاه إذا من المهلكات فيجب علاجه وعلاجه كما ذكرنا أكثر من مرة مركبه من العلم والعمر أما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه من الأسباب السابقة وهو كمال القدرة على إخلاص الناس بقلوبهم إليه هذا معناه وقد بينا أن ذلك حتى وإن صف وسلم فيخره الموت وسيهلك هو هذا الشخص الذي يريد المات ومن يمدعه عن قريب ينتهي هو والمات ثم يأتي إلى الله تعالى ملتفت القلب إلى غيره ينتظر الجزاء من غير الله تعالى كما سنذكر نذكر في ذم الرياء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يتركه بهذه الأمور يتركبها الدين الذي هو الحياة الأبدية ومن فهم الكمال الحقيقي الذي ذكرنا والكمال الوهمي في حب الجاه والماء كما بينا صغر, صغر الجاه في عينه إلا أن ذلك الصغر يعني إنما يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة فقط ليكون هموه الآخرة فهم الأخرة مش هينظر بقى إلى الناس ولا منزل عندهم ولا شوفوه بيصلي ولا ما شوفوش بيصلي ولا بيقوم ولا بيقومش وهذه مسألة عالية جدا ينبغي أن يبدأ المرء المجاهدة عليها ليكون إخلاصه ومنزلته عند ربي لذلك يقول ما بيعملش كده غير بتوع الأخرة الذين ينظرون إلى الأخرة كأنه يشاهدها كما كتب الحسن البصدي رضي الله عنه إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات يعني, يعني اعتبر نفسك أسيدي آخر واحد كتب عليه الموت في الدنيا طب نفسك بقى خلاص موت بقى بقيت جيت آخر واحد وموت خلاص انتهي يعني شوف الجملة جميلة في الموعظة يعني عندك طول أمل أوي أطول أمل لك في الدنيا إيه قال إنك تكون أخر من يموت في هذه الدنيا صحيح؟ هقد موت ماذا حدث؟ موت وانتهينا انتقلت إلى الله نفعك شيء مما كنت قد طال بك العمر فيه حتى كنت أخر الميتين لم ينفعك شيء وجاءك الموت وإذا به يفاجعك على ما أنت فيه من هذه الحالة التي لا ترضى لنفسك أن تقابل الله تعالى بها سيدنا بقى عمر بقى كان ايه أعلم بقى أخر جامد بقى هو كمان فقال له لا ده مش كده الحكاية حكاية أصعب من كده ده ما فيش دنيا من أصل يقوله له فكتب له عمر في جوابه أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن ولا في دنيا ولا حاجة وفجأة متنا وانتهينا كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوم, يوم كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل هي اللي بقية كما يقول فهؤلاء كان التفاتهم إلى العاقبة للمتقين فاحتقروا المال والجاه وأرادوا المنزلة عند الله أما أفصار أكثر الناس اليوم فضعيفة مقصورة على العاجلة على الدنيا لا ينتد نورها نور هذه الأبصار نور هذه البصائر القلوب إلى مشاهدة العواقب لذا قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ومن هذا حد فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاه, هو الجاه يعالج قلبه بالعلمه أولا بالأفات العاجلة والأفات الأخروية بالعلم بهما نعم الأفات العاجلة في حب الجاه يقول وهو أن يتفكر في الأخطار التي تنبنيها على أن يكون له جاه ومنزل وكذا وكذا إيه هي الأخطار دي قال التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنيا فإن كل ذي جاه محسود من جيل الحسن ومقصود بالإيذاء وخائف على الدوام على جاهه أن ينتهي وان يصير بغير جاه كما يكون صاحب المال خائفا أن ينتهي ماله وأنفد فيصير فقيرا على حالة لا يرجو أن يتصورها أبدا كذلك ومحترز أي صاحب الجاه أن تتغير القلوب عليه يعني أن تتغير منزلته في القلوب والقلوب أشد تغيرا كما, هي كما هو معلوم من القدر في غليانها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي أي القلوب مرددة بين الإعراض وبين الإقبال يمكن أن تقبل على يمكن أن تعرض عنه فالذي ملتفت إليها هكذا ملتفت إلى ما لا يمكن ملتفت إلى الماء والسراب الذي يقبض عليها يمكن أن تتغير القلوب فإذا به طالما كان غير مرتكن لله ينتظر منزلته عند الله ذهبت منزلته التي يريد أن يحصلها عند الخلق فلهو حصل منزلة عنده وبالتالي خسر, خسر منزلته عند الله تعالى ذلك يقول فكل ما يبنى على قلوب الخلق أي شيء بقى تبني على قلوب الخلق قلوب الخلق مترددة لا تستقيم كما يقول الشيء فإن ما يبنى على قلوب الخلق يضاهي ما يبنى على أمواج البحر لا ثبات له والدنيا شايفين أنتم اللي تغيروا اللي راحوا اللي جاءوا اللي حصلوا اللي وصلوا صحيح والاشتغال بمراعاه القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع اذى الاعداء كل ذلك كل ذلك هموم في الدنيا واحزان وهموم ومصائب ومكدره للذات الجاه فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها يعني ما يوازيه اللي بيحصل منها كما يقول الذي يرجى منها من رأي هذه الدنيا الأيوازي الذي يخيف المرء منها يعني اللي يخيف المرء منها من المصائب الهمومة الهموم أكثر مما ينتظر مما يرجو فيها فضلا عما يفوت في الآخرة من منزلة عند الله تعالى ما حصلش حاجة المسكين ده وهذه المسألة من أعظم مسائل الإخلاص كما سنذكر إن شاء الله تعالى وكما يقول الشيخ في باب الإخلاص إن شاء الله وتعالى من قسم المنشيات يقول بها فبهذا ينبغي أن تعالج هذه البصيرة ضعيفة وأما من نفذت بصيرته وقوي إيمانه فإنه لا ألتفت إلى الدنيا بما فيها لا من جاه ولا من ما لا من غير أتته الدنيا أتاه الجاه من الله تعالى ذهب لا حزن عنده إن جاء لا فرح عنده إن جاء لا حزن عنده إن فات وذهب وإنما التفاته إلى محبة الله تعالى والمنزلة عند الله جل وعلا والعمل في هذه الدنيا في خدمة الله جل وعلا ليكون من أهليه وخاصته سبحانه وتعالى فيفوز في الدنيا وكذلك يوم يقوم الأشهاد وأما من حيث العمل السلف أكد لهم إيه قصص جميلة في المواضيع قصص طبعا ما حدش عرف يعملها دلوقتي يقول من حيث العمل نحن نكون علاج الجاه بالعلم والعمل من حيث العمل يقول اسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك يعني يفعل أفعال تسقط جاهه في قلوب الخلق لا يلتفتون إليه ولا يعتبرون به كما روينا أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد فلما قرب منه استدعى الزاهد طعاما وبقلا ولبنا طلب يعني أكلا لهذه الطريقة وأخذ أكله بطريقة سيئة وأخذ أكله بشرة ويعظم اللقمة بمنظر عندما رأاه الملك انصرف عنه قال لا هذا لا خير فيه سأبه فكأنه فعل ذلك ليسقط الجاه ليسقط جاهه عند هذا الملك الملك عارف بأن هذا زاهد وأن هذا بتعرض بنا والملك بنفسه أحلو فهو أراد أن يسقط هذا الجاه بهذا العمل الذي في ظاهره السوء وإنما في ظاهره ذلك وفي بطنه أن ينقذ نفسه من هذه الحالة السيئة التي يقال فيها فلان وزاهد وعالم وفلان وفلان وفلان وكذا وكذا فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وإن إبراهيم النقعي كذلك أن السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين لما أريد للقضاء طلب من أمين المؤمن أن يجلس قاضيا أن يعينه قاضيا بين المسلمين لبس قمصا أحمر وقعد في السوق يعني لو أس حاجة سيئة ورح في السوق أكنه زي أي حد كده في السوق بحيث ينظر إليه في السوق يبيع ويشتري ولا كذا ولا كذا على أنه لا يصلح للقضاء أن القضاء كما ذكرنا منزلة او أضيفة من الوظائف الشرائية العالية جدا والخطرة جدا في نفس الوقت قضيان في النوم وقاضي واحد في الجنة واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس مسألة بقى العكسية يأتي الزاهد ويعمل نفسه منقطع عن الناس والخلق ويريد أن يسقط جاه هو عندهم وإذا بذلك يزداد الجاه عندما انقطع عن الخلق يزداد تعظيم الناس له يزداد جاهوه في قلوبهم من ذلك يقول الشيخ هو يعلم أن قطاع الزاهد عن الناس يجب له جاها عنده لديه يولد بأزاهد وتعربهن وكذا وكذا وينتشر صيطه في هذا الحال فإذا خاف من ذلك الفتنة لأن هذه ممكن أن تكون فتنة كذلك بل هي فتنة وزي ما قلنا كده اللي بيصلي بالليل لوحده بيحب أن الناس يشوفه يقول لك يا لو الناس يشوفني دلوقتي أنا عملا صلي وصوم وهمش عارف عامل ايه حين وجب عليه ان يخالطهم فليخالطهم على وجه السلامة يعني على وجه ان يسلم منهم وان يسلم منهم وأن, منه وان يسلم من ان يقول عنه ان له جاهل او ان له منزلة وليمشي في الاسواق وليشتري بضاعتهم وليحملها بنفسه وليقطع طمعه في دنياه وقد تم مراده حينئذ حينئذ لا سيقوله بعد زاهد ولا معتزل الناس ولا قاعد يعبد ربنا ولا كذا لا كذا او هو واحد ماش في الشرعة وبيشل حكته وبيشتده وقد كان بشر الحافي من, من الزهد يجلس إلى عطار وما كانوا يراعون نوميس المتزاهدين اليوم بيان وجه العلاج لحب المدح وكرهة الذنب الأول علاج حب الجاه وصل إلى جاه يقول وجهه علاج حب المتح إن جاهه جاهه من الله تعالى لا دخل له فيه يمكن أن يتحرك قلبه لطلب متح الناس أو أن يحب متحهم أو إن مدحوه يعني أسره ذلك وأدخل السرور على نفسه وشعر بلذاته يقول الشيخ اعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وهلكوا بحب متحهم فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضى الناس فقط شايف الناس عايزة إيه والناس مش عايزة إيه الناس حتقول إيه الناس حتقول إيه كذا ليس هذا من معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس نذكر وإنما رجاء للمتح وخوف من الذن وذلك من المهلكات فوجب معالجته وطريق ذلك طريق المعالجة أن يلاحظ الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويكره الذن أنت عايز تحب إيه؟ تعالج بقى حب المدح وكرهت الذن في نفسك أنت لمحدد في ذنك ويقال لإنتك لا شك بتزعل ماذا لا ما تزعل من الذي لا بي... يزعل لأن واحد ي... يقال لإنتك يقول له ما اسم هذا الكلام أما السبب الأول فهو يستشعر الكلام بسبب قول المادة فطريقك أن ترجع إلى عقلك وتنظر هل أنت متصف بما وصفت به أو لا فإن كنت متصفا بتلك الصفة فانظر هل هذه الصفة تصلح مما يمدح به أو أنها من الصفات التي لا يمدح بها كالمال والجاء وغير من أمور الدنيا فإنه كالفرح بنبات الأرض الذي يصير بعد قليل هشيما تدره الرياء وهذا يكون من قلة العقل أن يفرح المرء مثل ذلك الماتح على هذه الصفات بل العاقل يقول, يقول يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله يعني أشد غم يغم به أن يكون في سرور متهقن أشد اليقين أنه سينتقل عنه وهو اليقين الزائل أما, يقين أما سرور الآخرة فهذا سرور ممتد إلى أن يبقى الله تعالى سرور بمحبة الله بمعرفة الله بالإقبال على الله بالإيمان بحسن التوكل بالإخلاص بالصدق بغير ذلك من الإنابة والتوبة والرجوع والوقوف بذب الله تعالى هذا غير أن يسر بشيء يكون الغم في السرور به إذا أشد الغم أن تصد بشيء أنت منتقل عنه هذا بيت الشعر معناك يقول لي أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقال فلا ينبغي العاقل أن يفرح بعرض الدنيا فإذا فرح فلا ينبغي أن يفرح بمتح المادح وإن كانت الصفة مما يفرح به كالعلم والورع إذا جعب المتحدة يقول له فينبغي أن يحذر سوء الخاتمة يقول له أنه لا أحد يعرف الخاتمة إيه أنت بتمدح إيه يقول له اسقط اسقط لا أحد يعرف الخاتمة والخاتمة مغيبة لا أحد من اللي يخدم له بالإيمان ومن اللي يخدم له فيحزنه على نفسه حزنا شديدا ويخاف بحيث لا يهمه ماتح ولا يؤلمه الذنب والله يعني إن كانت الخاتمة سيئة فمدح الدنيا لن ينفعه وإن كانت الخاتمة حسنة فذم الدنيا لن يضره من ذلك يقول فإن الخوف منها أي من الخاتمة فإن في الخوف منها شغلا عن الفرح والدنيا كما ترون دار هموم لا دار سرور ثم إن كنت تفرح بهذا المتح إن الله أجرى المتح على لسان الناس لك من غير أن تتسبب في ذلك يقول أن تفرح بذلك على رجاء أن يكون حسن الخاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله تعالى لا أن تفرح بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمتح المادح فإن اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود في فضل الله لا من المتح كمال اللي انت فيه إنما هو من فضل الله ما جالكش الكمال من متح المادح والمتح إنما هو تابع له فلما تفرح بالمتح والمتح لا يزيدك فضلا بذل فضله إنما هو من الله تعالى أما إن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها ففرحك بها غاية الجنون تفرح إزاي بحاجة مش فيك ومثلك مثال من قيل له ما أطيب ريحة غائطك يعني يخرج منه حال قضاء الحاجة يقول له يا درحت حلوة جدا ففرح بذلك ومثلك كمثلي ما أطيب ريحة عيرتك اللغة الصحيحة ترجمتها بالعربية ففرح بذلك فإذا إن صدق المادح فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله تعالى عليك وإن كذب فينبغي أن يغم كذلك أن تكون مهموما إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره يعيز إراءه يقرأه وكنت أريد أن نستكمل هذا الباب لننتهي منه أنا إراءه بسرعة بقى. علاج كراهية الذم كل أحد لا شك يكره هذا الذم واسمع بقى الكلام ده عشان لما يقول الذم تفهم تعمل إيه قد سبق أن العلة في كراهة الذم هي ضد العلة في حب المات هي هي ذكرنا. فعلاجه يفهم من ذلك والقول الوجيز في كراهة الذم أي في علاج كراهة الذم أن من ذمك لا يخلني ثلاثة أحوال أن يكون قد صدق في مقال هذا الحال الأول وقصد النصف والشفقة لك بأول حاجة أن يكون قصدك بالزم إنما على سبيل النصف والشفقة وعلى سبيل الصدق في مقال فينبغي أن تتقلد منته من أن تحفظ له هذه المنة ده من عليك ولا تغضب فإن من أهدى إليك عيوبك فقد حذرك من المهالك وعليك أن تشتغل بإزالة ما ذمك به هذا العاقل الثاني قصده العيب فهذا الذي قصده العيب وحتى لو كان فيك جنى على دينه جنى على نفسه وانتفعت أنت بقوله لأنه قد عرفك ما لم تعرف وأذكرك من خطاياك وذكرك من خطاياك ما قد نسيت هو نفسه نعم زمك على سبيل العيب واللي تلئيم نعم بس انت فيك هذه العيوب فيبأ انت تنشغل بما فيك من العيوب وتتركه هو لما جن فيه على نفسه عند الله تعالى وان افتر عليك ما انت منه بريء فينبغي ان تتفكر في ثلاثة اشياء احدها انك انخلوت من ذلك العيب الذي قد به وانت بريء منه فانك لا تخل من امثالك ومن أمثاله كثير فيك وما ستر الله تعالى من عيوبك أكثر من هذا العي فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك حقيقة وذكرك بها ودفعه سبحانه وتعالى عنك بذكر ما أنت منه بريء تشكر الله تعالى والثاني أن ذلك كفارة لذنوبك والثالث أنه جن على دينه وتعرض لغضب الله تعالى فينبغي أن تسأل الله له العافو لألا تكون عونا للشيطان عليه وقد روين أن رجلا شج رأس إبراهيم بن أدهم ضربا على رأسه فشجها يعني فدعا له بالمغفرة وقال صرت مأجورا بسببه فلا أجعله معاقبا بسببي يعني أنا أجرت بسبب مما فعل فيه فلا ينبغي أن يأخذ هو ذنوبا بسببي والناس مختلفة في أحوال الذن والمتح يقول عموم الناس لا شك على حب المتح وكراهية الذم إلا أن أرباب الرياضة أرباب المجاهدة أصحاب المجاهدة لله تعالى الذين يريدون أن يخرجوا من من, أن يخرجوا من قلوبهم أمتحد الناس وذنهم والمنزلة في قلوبهم وأن يكون همهم كله أن تكون لهم منزلة عند الله تعالى أن تكون لهم منزلة عند الله تعالى واصحاب الرياضه قال نظروا في العواقب فقدموا مصالح دينهم على اغراض انفسهم او على اغراض نفوسهم فصاروا يكرهون المدح لما يخافون من عاقبته في الدنيا والاخره بل يسرون الذم لانه ينبههم على عيوبهم وهذيك كراهه ايمان لا كراهه طبع كراهة إيمان أنت تكره هذا الحال تكره المتح وكذلك تؤثر الذن هذا إيمان قدمت الإيمان على, إيه؟ على الطبع وما, وما تميل إلي النفس نفس تميل محبة المتح وكراهة الذن عشان كده الشيء يقول والطبع عن ذلك بمعزل يعني الطبع عن ذلك يعني عن هذا الحال من أحوال الإيمان بمعزل لأن الطبع على العكس من ذلك وربما صعدت الرياضة بصاحب الرياضة إلى أن يوافق الطبع على ما ليس من عادته كما قال بعضهم دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة النباء عنده الشهوة بتاعته هي الزي دافع الشهوات ونقفنا عند هذا الشطر والشطر الثاني من الكتاب في الرياء وهو كل ما ذكرنا انما هو المقدمه لهذا الشطر الثاني وهو ذم الرياء الاخ هذه الورقه التي علقت يعني وبينت الاحاديث التذكير وخطب التذكير في في لوحه الاعلانات هذه يريد كذلك لوحة أخرى تبين ما شرحا من الأسماء الحسن اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وترجيته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارفع مقتك وعضبك عنا ولا تسلت علينا بذنوبنا من لا أخافك ولا أخونا اللهم اقسم لنا من خشاتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهلون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا اللهم ارفع نقتك وغضبك عننا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء الصابرا ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير وهم إنا نسألك علما نفع وعملا متقبلا ورزقا وسعا وشفاءا من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوه لا يستجاب لها ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين مخبتين لك اواهين اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسل سخيمه صدورنا اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها إلا انت واصرف عنا سيئه لا يصرف سيئه إلا انت يا يا مستغيث اغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشو رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره واجعله عبرة نونكا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجي الامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ا ابراهيم حميد مجيد